وَن آزعَاتِ عب وَاشقااتِ شط الساباتِ سح فَ السابقاتِ سق ف المدّات أأَم يوم توجف الاجف تتبر اللهاتف قغعاجف أ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسافرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذهب إلى فرعون إنه طبى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشدوا خلقاً أم السماء ألاها رفع سمكها فسواها وأرطش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 من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يرشاها